عودة أهل مكة كان أهل مكة مختبئين يشاهدون ما يحدث في السماء ويجهلون ما يجري على الأرض حتى بدأ انقشاع الغبار وتوقف الصراخ ورحلت أسراب الطيور المحاربة وصفت السماء وهدأ الكون فانحدرت قريش من مخابئها لتجد الكعبة آمنة تحرسها أسراب الطيور لكن الوثني إنسان جحود حين يتمرغ بالنعمة عادت قريش إلى أصنامها تعبدها ونسيت نعمة ربها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نسوا أن الله رزقهم غنائم جيش دون أن يطلقوا سهما أو يسلوا سيفا رزقهم غنائم الحرب وهم في مخابئهم كانت مكة الآمنة بحاجة إلى انقشاع الشرك وفي أحد البيوت كانت هناك فتاة اسمها آمنة بنت وهب فتاة فجعت وهي حامل بزوجها عبد الله بن القائد عبد المطلب وهي الآن تعاني آلام الحمل. استيقظت آمنة يوما من نومها وهي على وشك الوضع لتقول لمن حولها بفرح إنها رأت في منامها رؤيا تؤذن بتلاشي ظلام لا تدري ما هو كانت تحدث من حولها وتقول رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام وبعد تلك الرؤيا ولدت طفلا جميلا كالصباح ولدته في أحد أيام الاثنين من شهر ربيع الأول من ذلك العام عام الفيل طفل أطلق عليه اسم محمد محمد صلى الله عليه وسلم من يتم إلى يتم ولد عليه السلام يتيما الأب لم يحظ بقبلات والده وحنانه وأحضانه ولم يكحل عينيه برؤيته ولم يتذوق يوما دلاله وبعد عام أو أكثر من ولادته قدمت بعض النساء من بادية سعد بن بكر قرب الطائف إلى مكة يردن إرضاع أطفال قريش مقابل مبلغ مادي كعادة بعض العرب فكان محمد عليه السلام من نصيب امرأة طيبة اسمها حليمة السعدية أردفته لتزدان به مرابع قومها هواز وصل محمد وأمه من الرضاع إلى خيام القوم فكان ينهض مع إخوته من الرضاعة كل صباح من خباء حليمة يلاحقون الغنمات ويتراكضون ويمرحون حولها ويتصارعون ويتسابقون ويملؤون المرعى جمالا وبراءة فإذا قرصهم الجوع أخرجوا زادهم المتواضع فأكلوه ثم عادوا لمرحهم وفي أحد الأيام نسوا طعامهم فعاد أحدهم لإحضاره وبينما كانوا يلعبون رأوا شيئا يهبط عليهم من السماء رأوا طيرين ضخمين يتجهان يهبطان من السماء وعندما استقر على الأرض وعندما استقر على الأرض توجه نحو محمد عليه السلام فأخذاه برفق وهو مندهش ثم أضجعاه على الأرض وسط دهشة الأطفال واتساع أعينهم وارتجاف قلوبهم.